بسم الله الرحمن الرحيم طه ميم تلك ايات الكتاب المبين لعل كباخع نفسك الا يكونوا مؤمنين اننا ننزل عليهم مِنَ السَّمَاءِ آيَةٌ فَوَلَّتْ أَنَّا قُلْنَا لَهَا قَوِيٌّ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا فَتَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً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 أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هاروم ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا ماكم مستمعون فأتي يا فرحون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نرب بك فينا وليذا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين